بإذن الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يَوْمَئِذٍ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا كَمَن غَشِيَتْهُمُ الْأَذَى قال ذروة خيرا يره ومن يأمل مثقال ذروة